موسيقى عسى ربي يعين الدير أهل لي خاطها مسهو مير من كثر المسار رايحاً حسف اللي كل ما ما ضه عطى خروج خطير نحص يشكي من اللي خصم لته خلف الظل العوج لا منه شاف لهديب معلق في طرف سرحا ولا يشهي الفدرعان انا المخطئ وانا المرجوج وانا اللي طار عقله عقب ما شافك من الفرحه ولا طاح الثقيل اللي قبل ما ينهدم صرحا لمحتك ما لمحتك طيف ولا برد ولا موج هذا درس خطير ويعجزا الاستاذ عن شرحا لمحتك ما لمحتك طيف ولا dagu dawo ta